Oh a man Volt no كفل الذين No. Nah. War يا ضربا. كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجتست من don't ق oh. وَمَن نَّصَّانِ فَإِنَّكَ هَوَا I have a ولا في السماء الحمد لله Paul Ó, نعمو One thank I uh do. -oh. إن الله سريح مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلوي